س بقول الأَونَ مِ المه جَ وََد الأصَ وَدلَذًا رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيه ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ حَلَّكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلَعَذ بِ النظ وَآخونَ تَرَفُ بِذُنوبِهِم خَلَفُ وَمَ ص الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالك صدقة أن تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله lambda وَقُولُوا إِنَّ مَا يُنْفَقْ سَيَرَى اللَّهُ وَعَمَلَكُمْ مُؤَاثِرُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَعَشْتُرُدُونَ إِلَى آلٍ مُغِيبٍ يُشْجَذُ وَأَنْتَ تُرَجُّ دُونَ إِلَى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُنَّ بِأَقْوَامٍ بِمَا فَعَلُوا Allah <laughs>